وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلظَّالِمِينَ مَآبًا لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا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 يَكُثُّ لا يتكلمون إِلَّا مَنِ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا قريبي يوم يوم ظهر المرأة قدمت يده و يقول الكافر يا ليتني